فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين